أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء.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 فاجتنبوا الرجس من الأوسان واجتنبوا قول الزور